فضيلة الشيخ عاطية صقر وما حكم الدين في مصافحة المرأة الأجنبية هل هو حلال أم حرام وهل ينتقض بالمصافحة وضوء المتصافحين مصافحة المرأة الأجنبية بغير حائل ممنوعة إن كانت عمدا وقصدة اللذة فإن كانت خطا أحرمة وإن كانت عمدا لكن بعدم قصد اللذة قيل حرام، وقيل مكروه، كمصافحه العجوز، والراجح هو التحريم، وفي نقض الوضوء المصافحه تنقض مطلقا عند الشافعية، ولا تنقض مطلقا عند الحنفية إلا بالمباشرة الفاحشة، وتنقض عند المالكية عند العمد ولا الذه، والله أعلم.